بالنسبه للسفتر الجديد اللي هو بيأخذك سأبتدي يا خلاص يلو <تصفيق> انا هتعمل هنا انا وابتدي بازري مواردو حسنا عاقل الناس اللي دي متأخذ لانا اللي وانت عاديد من يعني. انا, بال... أنا بحبها كده قلت دي حاجة ممتعة بس <تصفيق> بس كل التمية الناس اللي بتتأخر بتتأكل سويا بالنسبة للسفتر الجديد بقى الي متعودين في لان احنا متعوضين في اي بالآن، كوي كلنا متنفكر زمان يا جماعة ان العين بتتكون من كم طبقة ثلاث طبقة اللي من المنبرم اسمها الأوطر لية او اسمها الأوطر كور الطبقة بتسميها لية او بتسميها كور الأوطر لية كنت عبارة عن كورنية و ايه و كرين، دي الأوطر لية طب لو دخلنا جوة سوية هنلاقي آيرس اهو داي الآيرس متوسط في مكالكع كده شكله مثلث كده، اسمه ايه ده سينا الى بودي دي اكثر تاني طويل كده اسمه الكورويد خلاص؟ طب لو دخلنا جوه اكثر هنلاقي بعد كده ده ايه؟ اللي متوصله بالقوتيك نيرفي ده إيه اللي انا بسينا دي مين؟ هي الريتنا واضح من الرأسنا ان العين 3 Layers او 3 Q الأوثر Layers كورنيا و دخلنا جوه شوية هنلاقي ايه اسم سينا الى هما دول موضوعنا بقى هما دول ايه؟ اليوديا التراك دخلنا جوه اكتر لقينا سئينا ريتنا واضح يا جماعه ان اليوبيا هو أنهيلية اللي تبقى اول معلومة عن اليوبيا التراكت هو الانترميديات كورس أو الانترميديات ريجر افضقات بالمرة كده الاولى ما هي هكونا والسلية؟ طب والإن هو اللية؟ ناخد من جوه هي الايه؟ هي الـ طب نبدا يتكون اليوبيا التراكت أنا قلت ما؟ الايرس والسليلي مع بعض كده بنسميه من, من الأنزيليون يعني الأنتيومي <تصفيق> بارتة الزيوزية الثلاثة أما الـ structure الطويل اللي بسميه Kuroid ممكن يسميه إذن ايوه أيوة ممكن يسميه البصيريوبي فهذا كده لما يخصر inflammation of the Kuroid له اسميم ممكن يسميه Kuroiditis <تصفيق> وممكن يسميه إيه؟ Bosteinioriopaeis لما يحصل inflammation في the iris وهو ممكن أسميه Iredo-Cyclitis وممكن يسميه إيه؟ انتييرور <materiore yunbiol> طيب صح كايتانيتي بقى نمسك كل استراكر ودرسه بالتفصيل تعالوا نبني الاول الاير عايزين ناخد الاناتومي اوف ذا اير واضح أن الاير هو انه جزء اليوجيا اتقسم لاجزاء 1 2 3 هو انه جزء الاير انتيرور دي اول معلومه عن الاير هو الانتييرور بارت اوف ذا يوجيا يا ترى الدايمتر اوف ذا ايرز يعني الاير ده منظر في, في, في هو في خورمة النص كده كلنا عن في نوقات موين بروبس لو قتنا الديامتر افضا ايرس يضمع عدتي يا جماعه؟ سوى بودوا عملكوا المعلومات يضمع حوالي 12 ميدي يبقى الديامتر افضا ايرس حوالي حوالي 12 ميدي اه؟ طب الايرس شكله ايه؟ شكله عباره عن ديافرام ديافرام ده يا جماعة بلسكومبريتة اكليودت لأ في خورمة النص يبقى عبارة عن ديافرام ديافرام أد ا deze regel is de the Dus ik de low lone de low lone. Ik ga van de low lone naar de low lone. Ik de low lone naar de low lone naar de low lone. Ik ga de low lone naar de low lone de low lone naar de low lone. Ik de lone naar de de low de de de de de de de de de de هذا الديافرام للتمير ايرس في قرنه في بؤب التمير كلام سهل قوي بقى انتوا تقولوا يا ترى الايرس بيقسم السباي ما بين القرنيه وما بين الليل الى ايه ولكن الايرس بيقسم الابريت ما بين القرنيه وما بين الليل انتوا تو اللي في بنت تقول لي قدام الايرس سيت اسم موين سيت موت اي دي او اند اللي ورا الارض اللي ما بين الايرس وما بين الليل اللي ده اسمه ايه تتوقف دي كامبر دي النقطة اللي بعد لكن الايرز قدامه في انتير كامبر ووراه في الايرز قدامه في انتير كامبر ووراه في سير خلاص الايرز ده لوت 2 بوردرز و2 سير 2 2 2 بوردرز 2 سير تعال ناخد البوردر أنا هساور اهو في بوردر ده في ده ماشي 2 بوردرز و2 البوردر الاولاني ده مسميه بيوبيلاري بوردر او بيسميه بو. فري بوردر بصوا حضراتكم مين اللي ماسك في البيوبل في البيوبل ما فيش انت مسميها الايه فري بوردر يبقى لو توين بوردر وا اسمه بيوبيلاري بوردر اللي بيكون ده في قص هنا في الصورة دي فين البيوبيلاري بوردر اهو ده بيوبيلاري بوردر طب والبوردر التانيه ده اللي بره ده بيسميه ايه بيسميه سيلاري بوردر ليه البوردر الاخير ده ماسك في مين ما في بن دياليري بورد عشان كده بنسميه سيليري بورد يبقى البيوبيلاري بورد ده اللي بيكون البيوبلي سيليري بورد ده اللي ماسك مين السيليري بورد خلاص عندنا بورد وعندنا وعندنا بورد أرى الآية فهو؟ أو من الآية اللي أجمع لو أنثيرو سيرفت لو أنثيرو سيرفت ولو ايه؟ واضحة من الرسمة أن البسيو سيرفت سموث وعلى فكرة مش سموث وبس سموث وعليه بيجمل؟ بيبقى سموث عند جارد كليب المنتج لكن الآثيرو سيرفت مش ايه؟ مش سموث، عليه إرجولات؟ هكي الإرجولات دي؟ الإرجولات دي لا يمكن تتشابه لشخصيه نادي؟ يعني الايروجراف بتاع عينيه جسمين غير عين اي حد تاني عشان كده الايروجراف دي بنسميها باتنت او بنسميها ايرس باترن ايرس باترن هو ما هو ديفيدر اوف ذا ايرس باترن سير ايريجولاريتي اللي على انتير على ادجيوتر يبقى الايرس باترن سير ايريجولاريتي اللي على ايه دي ايه وايه دي ايه وحاجه ايه ايه الرجولار تزيع بقى حيثات عالية وحيثات وطيبت نعن نشوف الحتت العالية ونشوف الحيثات الوطيب يبقى العيرس بكرة بصمة العين عباره عن areas of elevation و areas of elevation تعال of ناخد areas of elevation عشان يبقى الكلام ده هنبص من قدام مش هنبص من الكاتب هذا العيرس مين دي يا البيوبيل الديوبل يقولك بعض البيوبيل باثنين مني كده بنلاقي دوارية كده هنا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 عشان انت بتذاكر كل كل الكلام ده اللي موجود في كل الناس حاجات موجوده في حاجات بتكون موجوده ايه اللي بيفرق انت مجموع لا خطوط كده خطوط عامله زي الشمس زي الشمس الخطوط دي اسمها في اللي دي لما من من لما نيجي نشوف من هنلاقي كل خط من نون تحسين ضرب بسر فضرب بسر الوراسي من دولة. عمل S-Surfing عمل ايه؟ عمل Elevator يبقى ال ده تابه ايه؟ مين اللي ماشي من تحته؟ ضرب بسر افضل ايرس يبقى تابه ضرب بسر ويوجد حاجة تانية. لما نيجي داخل المصر لأفضل ايرس هنلاقي تي مصر تتقيق الائرس وفيه مصر تترسع الائرس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 والدايتور ديه بنده ما خدنا الاليفيشن تعال ناخد الديبريشن لو انت خدت كات تك في الايرس كده لا الايرس مش كده ونا انت حفر كده مش كده ونا انت حفر كده ايه شايفين الكوبري اللي انا رسمها دي اسمها ايرس كريب ما ايرس كريب عباره عن ارياس اوف ديبريشن باينه اهي في الكات تك طب هنا تبالي ازاي من قدام لان الحته كده الغرقانه هنا كده جنب مين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 العافيه اللي بعد سلول اللي موجود في الانجيو سامبر اسمه ايه؟ ليكو ازاي حضرتك بتتخلص من الايكو إزاي بتعمل له درينج بتقعد ده بيخرج خارج العين عن طريق مين؟ الانج لكن في جزء صغير بيخش للراوتين الايريس كريبت الايريس كريبت دي مسؤوله عن جزء صغير من الايه؟ من الايكو درينج ما هي وظيفة الايريس كريبت Responsible for about of the equal drainage, hoor? Let me the main equal drainage Antari the main equal drainage anteriel, anteriel end, hoor? The small parts of the equal will be drained to to the outside the the the of the higher in blood في حاجة تانية تي ناس على القرن ستحقوا قالوا البيوبل كده ولها حوالين البيوبل حفر دائرية كده حفر دائريه، كده ماذا؟ سيركر فارس وعلى بفضل الحفر دي مثل يجب لما البيوبل دود على ما ومسع البيوبل كده قال البيوبل الوث يا تاين ومثل ان حفر الدائرية دي بام عندي في فكرة ان الباب الاكوديون هل يجب ان هو معفول في اي جروس؟ لما على ايه انت في جروب لما افتحه كده على جنب الاقي فيه ايه جروب اذا عايز اقول لك ان الحبر الدائري دي زي البال الاورديوت ما ببانش الا لما اعمل ايه بعمل ايه بايليت يبقى سين ان ذا بيبل بايليت لو مش موجود عندك الكلام ده بالتمام لما البيبل تو دايركت انت فاهم الفكره ده الاورديوت ها طيب يلا اقول لك الصوره دي كده ايه اللي انا قلته يلا بصوا معايا بقى على كده دي بقى الحته الغامقه الحته الغامقه دي فتحتها 80 باين الكولوريت باينز نجماد لايت دنس اهي دوريه يا جماعه اهي اهي جنب بتاع البيو بقت ايه 2 من باين على الباين من السته سته و10 خلاص اللي بيضحك يبقى ها مين لسه يضحك بايين بس دي جاي لك بتطير حاجه هنا كمان اللي انا قلت جدع الردي الاسترالي طيب ايه اللي باين هنا؟ شايف الحته الورقه دي طغاميط وغويطه ورقه عليه في ايه؟ كريب كريب ده مرض انا بنرضى ده عامه طيب بالنسبه للون الازرق كتير قوي يا جماعه ولاد صغيرين يتولده لسه الحجاري الواحد صحي يشتري لنا يتولد كده البيوبل أو اللون العين آسف لون العين أزرق أو لونها كريف لايه ولا سفله جديد أوجه يعني لونها أزرق أو لونها أرصاصي وبعد فوق ده لين ايه؟ بتغمأه لحد ما تبقى إلينا اه الزمن لا بصده هو اللي بيأتي اللون بتاعه إيه لما نيجي لتصل الائلس دلوقتي هنلاقي في جوة خلايا في جميلة من مينانو يعني. لو انت معروف تتوقع الاماوند في تبع قليل ان مينانو سايت لسه بس الايد كل ما يكبر كل ما المينانو سايت تيجي اكتر واكتر واخر حد بنقول ايه يغمى طيب انا اطمن ابو او امه انت عند سن وان يقول له الفاينل كلر اوف ذا ايرس عند سن كام اللي هو عليك عند سن وان اي خلاص الفاينل كلر اوف ذا ايرس دي ديت باي ذا ايد اوف تاني يوم كنتان المشكلة دي واحد متجول هو اللي هو عنيه اسمه هو واحدة ايه البنت تتولد يعني هتا البتل باها العاريه الى كاملين دي لي. لا ما تقلقش بعد شوية يعني هت ايه هتتتولد اسمه ما فتت بيس تبع مش دو عبود خاتوا ديين ايه دي. دي الشرق دي دي بقى مين يا عام ايبقى الفايلة <تصفيق> عن نسل جاي مستيني جاعتم ما، عن نسل واني نسل اتعرضتوا بالمواطن ده صح؟ موقفين كيف قوي لا يعني ايه من اخوك؟ انا صعيدة ووصار عندي ولا النار كلهم هتلعني السودة من الاول طيب اكبر مين يا عمو بتعمين؟ في انا في فرنطا انا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 هي فلاك ولا هيكساجونال الخلايا اللي قدام دي في القط سكشن تبان ايه؟ دمتبان لكن لو انا ببص ادو ايرس اهو وببص عليه من قدام عندها الخلايا عاملة كده هتلاقي ايه؟ هيكساجونال يبقى هي فلات في القط سكشن لما بص عليها من إيه؟ من قدام طب يا ترى الاندوثيليوم ده مغطي السيرفيس كله؟ لأ الحقيقه الحته لسه طبعا ايه بتعرفين ايه ده؟ ولكن الاندوثيديا اللي يجيه هنا يقف ويجيه هنا ويقف يبقى الاندوثيديا بيبقى absent as the area of the as the area of the, crisis. بيبقى absent the, area of the crisis. خلاص؟ الاندوثيديا مكمل مع الاندوثيديا من اللي موجود في المطلب بعد كده اللي موجود عن الباكة والذكر الكلام دا كان جميل خلاص؟ دي كلام دا حديث شوية واسه حديث قوي يعني دي لك لما بصينا بالالكترون ميكروسكوب لقينا ان بتعرف ده كل اللي يجي راس هنا وان مفيش كده ما فيش اندوثيليوم الكلام الجديد ما فيش اندوثيليوم على الاي على الاي امال ايه هنعرف بعد شويه اللي هو دي اسمها ستروما بيقول لك الستروم دي هنا الحته دي كوندنسيات وتكون منبرين منبرين اسمه انتيريور ليميتنج لاير يبقى الكلام الجديد ما فيش ايه وفي ما ده اسمه فيليا. وفي ليا اسمه Endo Limiting Filia. ال Endo Limiting Filia ب. مني أقولي أقارن إيه؟ أقارن إيه Endo Limiting Filia. أقارن Condensation of the Superficial Layer of the Sub-Atomic Level with the Sub-Atomic. جت هنا صارا Condensation. وعمري تمين برأي إيه هو Endo Limiting. إنه ذكر. أدي ما كنت الكلام ده ريت. في لازم أكتب عن على طول. إذا عاوز معرفو كلام حديث يعني ولا ح. اه يعني دي المذكرة القديمه أنا كنت كاتب ان الكلام, <سوء> الكلام ده <سوء> الأسلام أي ايه بصوا الكلام عكس دي كنت قوي طيب ميش؟ يبقى خلصنا اول طبقه اول طبقه اندوتينيوم او بعت اندوتينيوم اللي هي بنسميها اندوتينيومنج لاير ده خلى يمين بقى له عقبه بصوا الثرومه دي فيها عادي جدا اي ثرومه تلاقي فيها بلاتيتس تلاقي جيانر في حاجه مهمه انا خلايا البناء كل ما تكون كتيره كل ما لونه أيرس يبقى فاتنة كل ما البنا والصاج يبقى أليرة كل ما لونه أيرس يبقى فاتحة تطلع نوم خضراء ونوم جرعة بس الناس دول يعني قبيح عندهم نقص في الإيش لأنهم خضراء وجرعة دون ما ينبو فتوص أول لأن عندهم نقص في في المليميندي يعني يلا عندهم حاجه نقص في حاجة زي نسي؟ الشخص الساخن بقى. فدي جوا ميلانوزايت الامناونت الامناونت ميلانوزايت هو اللي بيدي لأيضة اللي هو طب ايه غير الكلام ده؟ فيه اهب فيه حالة اهب زبن ده همزارة بقى المصر اهب اللي موجودة هنا هون سمعي ايه اللي بضا كده ايه؟ كنت استرقته بيوجه مصر دي في كفتك ازاي من قدام سمان عن كده سمان ديولر كده وسمان حو المصر اللي هي اسمها فين كتاب فيو بيلي مصر. عبارة عن سير كولاربان الراوند مين؟ الراوند سيديوك. التان دي دي, دي هورطة العرض بتاعها حوالي لي بقى اكتنين. خلاص؟ طيب هنسطلوك انا المصر دا ايه؟ مين دي ايه؟ طويلة دي. لا تد كده و تشد كده. دي مين بقى؟ البيليتر فيو بيلي مصر. طيب جري البيليتر من قدام تبقى عاملة ازاك؟ هيا يا جماعة؟ طب بتبقى ارينجت ازاي البايليت انا لسه قايل الدايلكتور بيبقى ارينجت ايه ريد يعني طب مين يقول لي الدايلكتور بيقول لي المصدر نفسك من عند بوردر لحد عند بوردر الاول البوردر ده اسمه ايه ديرور بوردر لحد مين تحدد النقط يبقى في الاستروم اكربت والنيرب بتستقبل في نقط وفي تو قطع ومين حد يقول لي اكيد سبلايت بمين البطاتك ولا برا البطاتك ويكون يكون الاسترلكتور هذي في الفرس الميتة نفس الكلام ده. طيب بعد ما خلصنا الاسترونا هنلاقيه هنا هم تحت هنا في تو ليار ذوق كبير. هذا ليار وده ليار. اللي قدام دي ليه خلاف ليس حد layer ما. بنتسميها ليار دي لأوليني ما أنسيه الليار. مين في اللي بقى اللي وراه إيه؟ ومثلية. من أنتو ليار البسطير اللي هي الخلايا تبقى ايه يا جماعه بتبقى ثيوبيكال طب بالنسبه للبرتينتيشن الانتيو لاير الى حد ما ليها فيو ميلانين لكن البسطير اللي, اللي, اللي هي بتبقى دنسلي بيجمنت يعني الخلايا اللي ورا دي يا جماعه تلقانيانه ميلانين دكنت اللي ورا اللي ورا مش كده قلت لكم ايه باول اسطه ان الباك والايس تموت وايه وداركلي بيجمنت خلاص يبقى الانتيو لاير والبكتيريا والليزر منسيهم الدقمنتة الأكبر من الثانية. والليزر. خلاص؟ فبعتاره الدول ليزر هو كذي عندو. ديو عند السلر يبغو لا مع إيه؟ مع السلر يبغو بس الدقمنتة يعني هنا كانت دقمنت هنا تبين. ما هنا كانت ما يغيروا. يعني أقول لك على حاجة. تكمل مع والدجمنت بتكمل مع الاي بي تي مع السكلر مود ما يبقى ايه يبقى نوردجمنت طب هنسميهم ده برضه بس دي, بس دي هنغير بقى اللي هي دي بره ولا دي جوه دي دي اللي بره بنسميها الاوتر لاير اوف الابثيوم طب ودي اللي جوه العيب يعني بنسميها ايه الانر لاير اوف الابثيوم بتكمل مع مين مع الاوطر لير اوف السلري بوضي ايه بسي طيب والبصير يونية تكمل مع ان هنا مع الان هنا طيب ساعات ده ايه اللي يحصل بيقولك ان السلوية بيقولك ان انا السلوم ده مش في بعض اول ساعات يبصنوا من بعض بص كده اهو تايد تايد اهو ساعات الحاجة راجز بنا راية ده مرض اسمه ايريس عايز اقول لك ايه الموضوع اللي يا صاحبي بتدينا فيه منهم بوتنشال سبيس يعني, يعني ايرس ايه ما بينهم الزيت يعني انت دي هو بعض لو البوتنشال سبيس ده عبى ميه يبقى تكون مرض اسمه اير ايه اير ايه للبلوت اوف نايت بلوت اوف نايت ده يعني قوي كل بعضه البروصف لايوجه و ايرس اجاباها وارعا عن حاجتين وارعا عن حاجتين حاجة اسمها Circulus Arterius of I-Eat major حاجة اسمها Circulus Arterius of I-Eat major طب يا دكتور الماجور موجودة فيني الماجور يابني موجودة Inside طب الماجور يا دكتور موجودة فين؟ بدا حوالين الفيديو. طب انا مش فاهم دي طب السيركلس ال ال ال ال Major بتتكون من ايه؟ بتتكون من انا من السبعة انا فيهو السيلرس والاثنين لغربوس في فيهو السيلرس بقى المجموع كامل ها؟ أنا موظر معك. قال الزبت عليكم. دي كلامة. يعني موظر معك. ها قولها لها واحدة واحدة باوراها تخافونها. ماشي؟ وكي. يا طرق أخبار اللي بالوظفة الله إيه؟ بالوظفة الله <at> عندي أسرز وعندي بيه؟ ليس؟ ومزعر وزعر. عندي أسرز وعندي بيه؟ عندي بيه في الأرض. تبقي كده؟ ليه دي مثلا الميدي ريكتور ودي الايه مش كلها ترت دي مين مش عارف اكتبهم لسه ريكتور الايه انت ريكت عندي اربعه ريكتور خلاص ده الار تي الشعيد جدا الاسم اوكسميك ار تي بيقول لك الاقل ار تي بي تي برانشز للماسل التاي ماسل اسمها ماسكلر ار دي دي بعد ما تخلص شغلها بتعملي قطع من الماسل تمشي على العين كده تخرج من العين تخرج من العين جهو وتخش حد فين؟ حد الصغري بودي اسمه الارتري الشهير جدا ده يا جماعه اسمه انثيريول ثيري ارتري يبقى الانثيرو الثيري ارتري ما هو الا الكونتينيوشن او ذا هو تكملة مين؟ مش لا مش الاختامة، دول مين؟ من خلاص؟ يبقى المفروض من الريكتاي مطلج؟ بيطلع ايه؟ أنتيلو سلري أسل، يخرج من عين ويخش الحق سلري وتعون في أنتيلو سلري يبقى تيه في يوصليو سلري فيه يوصليو سلري بيطلع من القسانهم مباشرة كده ويخرج من عين نرى يخرج من عين جنبين. جنب مين جنب القوف اتنان ويخش نرى من بي. ما بين الكورويد ما بين اللس كدير. اسمه اسم سوفرة كورويدة وبعدين يديني برنساتو كناره كده تغاز فيه جزء من الكروميت يديني برنس طويل يفضل ماشي مترفع على حد البرنس الطويل ده لما يجي نهق يعمل انتمودس عليم مع العشرين والسل ده البرنسات الصغيره دي البرنس ده اسمه ايه الاول ده اسمه هي. ده اسمه بوتيلو ثلاث صح طب الطولين دول اسمهم صوت بوتيلو الطويل ده اسمه ايه لونج بوتيلو ثلاث واضح من الرسمه ان الشورت بوزيشن سيلرز بيغذي مين لا مش الكرون البدقه الكشكول الكرون بيغذوا الانفي من الكرون الضغط بارت من ده طب لو بكتيوت دي بيغذي حاجه الضغطه كتير بالنسبه كده كده كده يعملوا انستموذ على الانفي وكده عايز اللي جوه ده اسمه ايه اللي جوه اهو اسمو سيركولس ارتريوزا ايريديت اشتركوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا بين؟ القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه في القناه واضحوا في القناه واضحوا في القناه واضحوا في في القناه واضحوا في القناه واضحوا في من الموصل بص على الرسمه اللي قدامك دي دي الشعيره ريكتور انتير ريكتور اميديا ريكتور لاترا ريكت وضع ان من كل باص رسمنا بالمنهج اللي انت من كل باص صلع كام قصرين اثنين اثنين من, الـ اثنين من, الـ من الـ ريكتور 2 من هنا هنا في موصل بس وطلعها واحد لاترا خلاص يبقى كان 2 واثنين 2 و يبقوا يبقوا يبقى الانتي اوت سيلاري ارتي 7 من كل ريكتور واحد بقى نفذ من أسمك كنية ده إيه؟ ده الايب. لفن أكثر الميكا... المدور ده الحرير الايب. نهت مخيش واني. سيدة اللي بود يجيل عين كده. خلاص سيدة ريسة سجابت اثنين اهومة. سيدة ريسة سجابت اثنين اهومة. ويه سجابت اثنين اهومة؟ والنقر ريسة سجابت ايه؟ واحد. تبقى مين دول؟ سبعة. أنت اثنين واثنين واثنين وايه؟ وح. طبعاً عندي كام لونج بوستيو ثاني واحد من هنا على فكرة وواحد من هنا اهو واحد كده اهو واحد كده اهو يبقى كام لونج بوستيو ثاني واحد من هاي. هاي دي وواحد اللي باقي بكام يبقى اثنين دول بره يا ماما صوروا بقى شكرا هي بره صوروا بقى بص كده اهو يعني لو تركب اهي فدينا دي زائد التركيل دي بقى تركب لاب ايه تركب والسيل دي في موجودة فين موجودة فين جوه مين جوه السيل دي كنت رافي سيركولا مين جوه رافي سيركولا ماينو قطع ازاي بقى بيقول لك من بتطلع الميمور بتطلع منين ازاي يطلع برانش كده ريديا دي تخش جوه مين برانش دي برك تخش جوه مين بقى تطلع من السيل وتخش جوه مين دلوقتي هو الاير يا ابني حوالين البيوروس يعملوا دوائريه ثانيه صغيره الدوريه اللي بره كبيرة سيركلر نيزر الدوريه اللي جوه الصغيره سيركلر ايه سيركلر نيزر الاجزاء اللي بتتكون نيزر ريديال برانشز 2 منين يخش جوه الثابت ذا لما يتوضع حوالين البيوجن يعملوا سيركلر نيزر قلنا انا في الاول وانت تخطيطي اللي عندي سيركلر نيزر وسيركلر نيزر يا دكتور انا اقلوك الي انا ويقولت في الاول وصف خطيفي يا دكتور السيركور آشال ليه عندما عندما تبقي وصف الطب ، المينور يا دكتور ما اندفSA بيودر طب ، المينور يا دكتور ا vi cum من ايه لو دا انا وصف خطيفها من السبعة ANTI اLOTI والاثنين والاتنين لو ق loops u teles طب المينور يا دكتور تكون ا acho من ال凄 منressive من من من صح <تصفيق> ايش ايد انا ضعبة أولها لي لا خالص خالص والله انا مش عارف مين اللي كده هو اسمها راموز مش تحت العبنى... كل موم ايه انتوا كده لي نرجع للرسمه دي دي عضله ده خلينا ارض القصر كده من الجهه الثانيه اسمه ايه اديوتال الظهرتين مرسم واحد لأ كل عضله بيطلع منها اتنين يعني المطله بتاع العضله القصر ده عضله اتجمع كده تعمل اتنين ارض مش معنى اتنين اتنين اناتم هي مش معنى مش معنى والقدم دي اسمها اناتم حضرتك مش دي يعني لو ايوه لا انا ما مو... ده, ده الاناتم بس اقول لك ان دي قطله واحد دايما هي اللي يحصل فيها Baralysis يعني ايه انا اقول لك ما في <متحدث> <محل>؟ <متحدث> ايه سبب الاناتب بس اللي اقول لك الكمبليكيشن دايما اول ما انتقوط البرالي كل شيء مشكلة لات الاناتب الاناتب اللي انتقوط بقى تهمت الزكرة ما تتقنيش الاناتب ليه مع رابش بس لول الاناتب دايقه ليه في رد كويس يعني ماشي؟ اثنين و اثنين على رسمة دي اثنين من فوق اثنين من هنا و من هنا واحد ده كده الحرارة ده ايرس البنكس ده ايرس ودي مين حرارة هنيه هنيهل بمسكرة باعة ده ايرس ودي ايه ودي بيوب وان ليجي ان الهو اسمه اين ده, ده اللي اللي قدي عمينا سنينة من فوق ده من تحت، اثنين من هنا واحد من هنا سنين هو جايين من اين من مصر ده من مصر اللي فوق ده من المصر دي وفيه مصر وفي مطبعاني واحدة بس خلاص؟ لانه يمكن ان يكون من جنب من هنا اسمه لونك من جنب من هنا اسمه لونج هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون انا من اجل دائرة كبيرة هناك من اجل من الدائرة دي يكون هناك صغيره كده صغيره كده جوه الايرس اجل ان صغيرة هناك من اجل ان يكون هناك من كده ان يكون هناك اللي اجل ان يكون انا, أنا من ما ان يكون <يبني ال> <متحدث> <ن عارف statistically جرومانيس> <متحدث> مربع على الانتباعي مربع على الانتباعي وده معايا وبنسبة المربع على الانتباعي بنسبة للزين فولو ده أرض الزين ايوه انا كده انا فاكر بقى دي سيركولاس فينا كان بيطلع من بس لا يبقى اللي سيركولاس فينا يمين اللي جوه جنب المفروض تسموه يعني في عندي بين هنا سيركولاس فينا دي. دي سيركولاس أرطريول. لا عندي سيركولاس ايه فينا مينور وعندي سيركولاس فينا يعني نفس الكلام بس ترسمه بالايه بالازرق السيركولاس مينور بتودي الفينس بتاعها على الايه تركلوس مينور تودي لفينا جرينز بتاع على التركلوس نزله طب بعدين. بس اللي بودي ده الكروني هنقف قدام يا جماعه شويه كده ان الكروني بيطلع منه ارتري من الاسكليرا وتطلع بره كده تروح على السيستيميك فينا السبليشن الفين ده اسمه فورتكس فين عندي كام واحد اربعه واحد من هنا واحد من من هنا واحد من فوق واحد من تحت يبقى هون عندي كام فورتكس فين أربعة. ما هي البوتكس ديال اللي على تطلع, تطلع ما يبقى... نمشي على, الدرينش. الدرينش. على يمشي بين يطلع عن طريق البورتكس البين. البورتكس دي بقى على على إيه؟ على يبقى الخلاصة طب ازاي بنفروا خارج العين؟ الفين ازدادين مش عاكين واحد يو. عن طريق اللي اربعة ايه؟ مركزين. اللي بس كده. بالنسبة للنيرف تابلاء نيرف تابلاء ازا آير الآير ازاي بيحس؟ ايه؟ والآيرف بيتحرك؟ ايوه يبقى له ايه مش ايه موتور خطبان انا فيه ال Sensation of the Cornia ايه من ايه ال Sensation of the Cornia هو هو ال Sensation of the life انا مش اشرحه ده على فكرة ال Sensation of the Cornia و Sensation of the life ايصح من نفس النيرض ايا جماعة في ايه طول يوم جيب سلة بيزرد اشرحهم تاني كان ديه هنا كده Gangler اسمها سلة للGangler بيطلع انها نيرضي كده ونيرضي كده بطوعة لون سيكون هذا هو انك تنظر من هو انك تنظر من يكون وين يطلع تاني تنظر من يكون هذا هو انك تنظر من يكون يدي هو انك تنظر من يكون هذا هو انك تنظر من يكون هذا هو انك تنظر من يكون هذا هو انك تنظر من يكون هذا هو انك تنظر هو هو انك تنظر من يكون هذا هو انك من يكون هذا هو انك من يكون هذا هو انك تنظر من يكون هذا هو سمبساتك والقوني ستريكتور ما هو سبلايك ليه؟ ببار لو انت عاجل ضائع تفاكي من 2 دول دي سبلايك في سمبساتك ودي فضلات ببار سمبساتك لو انت عاجل مزدويا عايدين نعرف سمبساتك ايه من نيم والبار سمبساتك ايه منين؟ الاثنين الاتنين عين عن طريق الجانج اللي نديك نها ايه؟ سيلة ريجانج السيلة ريجانجو يا جماعة بيطلع منها نيرف الثانية اسمها ايه? شورت سيلاري نيرف. خلاص? الشورت سيلاري نيرفز دي هتيمشي داخل العين برض. الشورت سيلاري دي كاريت كاري مبساتك وكاريت مبساتك. وكاريت ايه? بارة مبساتك. طب الوقع على الشورت سيلاري نيرفز دي. هتوقتي نرمشي كم مصر؟ كم مصر؟ لا ثلاثة. كونستريفتو في بيلي مصر؟ ومن دي؟ دائريت في مصر النار بقى السلري و سنة ليه؟ السلري مصر يلا قولي السباي الكلستريكتور و السنة لي مصر دول يجي لهم إيه؟ السلري سنبتاتك والديريتور يجي لها إيه؟ السؤال بقى بالوقت ازاي الجانجل؟ خلاص إذا مع الجانجل هيفل عملناها إيه؟ شوط سلري نيرك من سايد الزئال يلا قلولي الشوط سلري نيرك هيلصي بوه العين يبدو في البكاتك سبلاي اليمين ويبدو بره في البكاتك سبلاي اليمين مين ومين؟ بالديركتور ولا ايه؟ الوسطه السؤال بقى دلوقتي ازاي جنجل التغطيه وطلع جنجل التغطيه ده؟ ازاي طلع خط البكاتك سبلاي وطلع عارف مات البكاتك رو؟ الله تاني ايه؟ بره في البكاتك ازاي؟ يعني. ازاي الفرق بين البطاتك وصل للجانجيون والسمباتك وصل للكمان تعالوا كده السمباتك السمباتك بتديش المخ المخ زيت المخ الكلام المخ ينزل ينزل من المخ على آل، آل عند سنتر عند سنتر في السباينال كورد اسمه سيليو سباينال سنتر اوت نفس القطعه دي المهم هننزل من المخ على مين على السباينال كورد عند سنتر في السباينال كورد اسمه سيريو سباينال سنتر اوت بوت هننزلنا نطلع تاني نطلع بقى نك... فيه فيه فيه فيه فيه ينعودي ينعودي في في النك يا كذا جانجل السمباثاتيك اللي هو بيريله هنا في الجنب المرشوره ايه دي مناوله تبع ايتم بنابيد الايدو النيك بيجي من سوبيريور سيرفايفال حي. اللي جاي. أي في الايدو النيك بيخش على وريد قطري يا جماعه عساف القطري ده اللي يجننا القطري في كل كده كده كده وبعدين يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك يعني قبل ما نوصل هنا في افضل من اجل ان يكون هناك يدينا هنا اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك وانت لاي انا عملنا ريليف مين سبيرا سربايكال جانجلو دخلنا الهد والنك اراؤوند الانترنال كاروت ارتري يدينا في امبساتك من مين سبير جانجل انت عاستقى عاستكمل انت بقى هيطو عملناه متعارف شور خلاص انتفق عاستكمل انت طب ازاي البارس في امبساتك وصل البارس مش بيبشي في المخ. لا. بيبتدي في الميت برين مش في المخ ده البراثم البطاتك بتيجي من ال100 بريه في جانج اليمين وجانج الشمال ما ايدنجر وتيبانيو طبعا كلكم عارفين ان بتاع بتاع العين كلها أو بتاع كلها فين. مش في الموقف فين في فين عن طريق إدينجر على كل يمين.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 لما فاتك ليه الدايركت وضربت المكاتب اليمين كنت اسوام جايين مني كل واحد هيتبقى يعني هو عايز خلاص بالنسبه لللي جاي من الوسط بعدين انت على شو... ناخد خلاص كده خلصنا الاناتومي الزائد الاناتومي ساعمين طيب كنت عايز اجيب خلاص كده نجيب أول خناشن طلع أيدي، وأنا شوفت طريقة صارت بعات من اول ولا ما هو يعني، من اول الأيرس ويندها عن كل من الرأس، ان سيلر هو النص. ذا اللي <سيليبولي> هو ال intermediates أو زيادة التراكشة. شكلوا إيه the cup section. شكلوا إيه the cup section triangle. الترينجل ده لون interior surface ولون outer surface ولون inner surface ولون إيه. تعال نتوضّح من الإيبس. الإيبس بنكملها مع كل تعال نتوضّح ال interior طيب. ده ده اسمه إيه. المتزوج الاولى من المتزوجين لا يوجد زيت لا هنا في هو صح؟ كلها زيت زيت كلها زيت زيت زيت زيت زيت زيت سوبرا زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت يا زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت هو اللي جاب جيب التاسب انتوزاب الديوز والقلر صرفت انا اسمه كده غلط القلر صرفت مش حتة واحدة حتة اللي قدام حتة صغيرة كده اللي احنا في مجالكاعة دي كل كالكوعة من دول. اسمها سلري بروتس كل واحدة ما سلري بروتس لكن المنطقة دي على بعضها اسمها بارز بلايكاكا في جزء مركب اسمه بارز بلايكات ال البرت البرتز هو الجزء اللي قدام ولا الجزء اللي وراء الجزء اللي قدام هو الميلو تو مليمتر غتلاي بود الميل أو اليمين دي بارز لايكات كل واحدة من دول طب إلا بعض اللي اللي وراء ولا سموت سموت هم طيب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 الايه مصير؟ حتة عدة؟ حتة زين؟ حتة مكالكعب ضرز اللايكات، حتة سموث؟ ضرز اللايكات حتة مكالكعب هي الأنسير بارد، حتة السموث هي السير كل واحدة من دول اثناء سيلة لي تعالى اخذ بالهبطول فكرين يا نوعا، الإبيثيليا من هنا كده تكمل مع الإبيثيليا مبزة ايه؟ لأوتر دي بتجيلنا مضاعير بتكمل مع الابيثيليوم البطني والمريء الابيثيليوم البطني ده قلنا نوعين كيلو وسترف لاوثر وايه اوثر واينر هو عايزين نفتكر مع بعض بيبقى بيجمنت والإنر الإنر يا ريت يقوله ايه نون بيجمنت حلو قوي بقى ومهمه جداً.. انا محتاج بيقول لك, لك ان كلنا عارفين يا جماعه ان الايكوا بيطلع فين استنى نقول دي نقطه بارعه الايكوا بيطلع لا صنع منهم. ولكن هذا هو مستقبله في المستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك مستقبل ان يكون هناك طيب تعال نأخذ السيلرنج بروتين احنا واضح هتيجي هنا المفروض يعني الرسمه تبقى كده المفروض ده يبقى في هنا انت على الاقل وحده ايه وايه دي بروتين عباره بروتين الكبابه اهي كل بروتين هتيجي جواها من جوه في كابيلاري وايد كابيلاري يلا قولوا لي اكيد البروتينات اي بروتين كفرز باي كام ليرز من الكابيلاري يلا هاي واحد الكبابه ديار واحد ايه 2 عبارة عن ايه السيلرنج بروتين عباره عن وايد كابيلاري كول يعني في من جوه كابيلاري لان منزلس كابيري دي فروسلس كابيري ومتغطيها بايه؟ بتدوه لير لوف امتين لديها عبارة عن كابيري ومتغطيها بتدوه لير لوف امتين خلاص؟ طيب يا ترى الاوتر لير دور دي, دي الاوتر ودي مين؟ ليرنا؟ دي كان انسيجمينتر؟ ودي ايه؟ انسيجمينتر؟ خلاص؟ لما نيجي نبرس الشبكية يعني ده كورويد هنلاقي نهو الشبكية دي ريتنا ايه هنعرف ان الريتنا جزئية. هي ريتنا هي كمان فيها جزء بيجمينتد فيها جزء ايه? non-digمينتد. الجزء دي شبكية. الجزء يا جماعة non-digمينتد ده اسمه RTE نقمه في الريتنا. اسمه ريتنا بيجمينت ايوتيجيال. والجزء ايهو اللي مفيش فيه بيجمينت اسمه تمثوري ريتنا عايز اقول لك انكمل كده؟ هتلاقي ده كونتينوس عني مع الأرضية وهلا إن ممتد من التكامل يبدي إبتدئ يوم كونتينوس عني مع السين شوية خلاص يبقى ده أبغى عن كونتينوس مع الأرضية خلاص يبقى ده تبعهم اللي بتدئ يوم دور التكامل بيكمل مع ايه؟ مع البرت لأن التكامل يبدي وهنا يا جماعة اللي هو يوم دور التكامل بتكون في طبعا ليكه في الادبيا اللي بيطلع ايكو ده اللي هو كان بجمل مع جزء في الريتر اسمه انهي جزء بقى مع كامل مع ستن 3 طيب في حاجات لسه ما درسناها السيلاري بوشي. اللي هي السيلاري مصر بس قوي عايزين ندرس السيلاري مصر لو ان في مصر جوه ما ايه سيلاري مصر بطل بعدها الكرول الكرول طبقات كتير في طبعا في الاحمر اهي بعد في بقى ثانيه فطب بقى ني بالاحمريه التاني هو معطره بالكرور الطبق اللي فوق دي انا بقوله في الكروي دلوقتي اهي منظره الكروي ده اللي هنا بصوا بقى في عضله من هنا لحد هنا انا قلت العضله العضله دي ثلاث اجزاء الجزء الطويل اسمه لونجيتيودينال حتى يقول لي لونجيتيودينال بارت او داتير المرص الناس بتفتكر فين الحته اللي متكععه دي دي حته متكععه يبقى لو ماسك من الـsklered z z لحد مين؟ حد السوبرة كوليو احنا خدنا الـLogitude in our من خيال لديه الـLogitude in our part بوصل من أول سكتير الـSklered-Z لحد السوبرة كوليو دا المقايوا بزدته؟ هتلان ما اقولك راش شويه لما البصد دي الـContract شد الـSklered والـsklered z z z z z z z z z z z z z z لما يفضل الايكووت اللي بتحول هنا يخرج ده كونتراكشن THIS MUSCLE يساعد إيه؟ يساعد الايكووت دي يخرج وبتساعد الايكووت دي فكده بنضل علاج الجلوكوما أدي أدوية تعمل CONSTRUCTION في المطر دي عشان توقف على الايه توقف على البرين اوف البين ماشي كده طيب في جزء من المطر الثاني بقى جزء ثاني هو مدور ده ممكن كده ده وده ده ايه؟ سيركلار دي هل هي دي يا جماعه ايه؟ يا في دي, دي كده لما تكون ولا لما تكون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 جزء ايه? اوبيو. خلاص درسنا المسلز؟ طيب هل يجب في المسلز؟ ايه انا بقى كل نت يبديهم مليان بلوت بيتلز مليان نيرفز بيت مليان بجميلت السلز عايزة يقولك ان يجيجها من ايه؟ بسرق من كل غده. ايه سؤال يا ايه انا معك في السرق يبولي؟ نبقى لاجع في السرق يبولي تين. واجع في السرق يبولي وين؟ خلاص خلاص طيب كل حته متكتعه طبعا هنا فيها تلاقي بروتين خلاص وفي كام جزء للمصدر ثلاث اجزاء جزء للجليدين ده وجزء سيركلر في جزء موصل الاثنين ببعض جزء ايه جزء طب فاضل مين نذكره بقى الزنيولز عندنا شكله كده مكون من مكونات جبس نضغط على يعني ده استوازوني ابو بيستني ثاني وده يعني بحاول اخد له لانه يعني مش التكسي انا دي هي منطقه اللي في قرص صح عند المنظر دي يا جماعه بتكتبي اعمل اشتراك عندنا في الايه تكتبي مين حتى لا على ذكر الاوره الثباته هي على فكره مش الاكثر ما بين الصديوي والكروي الاوره الثباته هي بدايه مين بدايه زي انا عايز اقول لك ان بدايه الاوره الثباته اللي اسمها الاوره الثباته هي الاوره الثباته او بدايه الريتمه بتبتدي في فين بقى بدايه الريتم ده عند درم ما بين الصديوي والكروي يعني الاوره الثباته دي جزء من مين جزء من بدايه يبقى الاوره هي جزء من الريتمه او بدايه بداية الرسم الريتنه فين عند الجانكشن ما بين ايه بين الاستلايجودي و واد خلاص يبقى الاوره ثلاثه هي التيرمينيتور اوف ذات او بدايه الرسم موجود عند الجانكشن ما بين الاستلايجودي وما بين الايه وما بين الكرولت تعالى كده قلت ريتنه نقوله ثاني بيتثبت الرسم للترطف خالص لو انت استلايجودي ده يعتبر ترطف لايف ده ايه اوف ذا اي وبالنسبه للنيرف تا بلاي بتاع الاستلايجودي زي زي النيرف تا بلاي بتاع الايه يعني كلام بقى ونحن نتمنى ونحن نتمنى ان نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لير. نحن نحن لير نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فين الضغط ده انتي عاذر الاير اللي بنهنا في خط مثل دي اثناعش خط كلرنيه او اثناعش ستروك ايه رايكوا كل ما بتخش نقه العين كل ما الضغط ده بيحصل ايه تبقى ازغر الضغطه تبقى صغيره الضغطه اللي في دي تبقى صغيره ومخرومة هتطلع دم هنا جنب الضغطه الصغيره دي في الاخر دي لا اثناعش كوريو كبدالي طلع دم فين الدم ده يغذي من مين اللي جنبنا من هنا الربط يبقى الكورويد، اول طبقة في الكورويد اثناء سوبرا كورويدة دا لنا بعين في طبقة انا ليانا بلاط بيسل البراط بيسل كل ما نخش نشي كورويد كل ما البلاط بيسل تلقى تغيارة لحد ما تبقى تغيارة فارس ومخرامة وبالساميها ايه؟ كوريو كابلاليس نكتب كده جب الكوريو كابلاليس انها من السريد اخر طبقة بقى بعد الكوريو كابلاليس هينا من برينتينج وبعد كده هلاقي مين بقى على طول. ولكن هذا المكان هو مسلسل من المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان هو مسلسل من المكان الذي يمكنه ان يكون هذا هو مسلسل من المكان الذي يمكنه هو مسلسل من المكان الذي كنت ان يكون هذا المكان هو مسلسل من المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان هو مسلسل من المكان الذي من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 يبقى الخلاصه الدكتور رضى طب لا منين دكتور برضه ذاكروني طب من الشوت دكتور طلعت الاهديو برضه ذاكروني طب لا من الارض اللي راجعه لا الارض اللي راجعه الكارنت بتاع الارض الارض دي راجعه منين راجعه منين بطيرو بطيرو بطيرو بطيرو بطيرو. بطيرو بطيرو أو من التلجراف ماشي يبقى بصوا دكتور يبقى طب هو عندي الانتيور من اللي قلناه في ده راجع منين؟ من الدورقة ذي الدورقة ليش؟ بالنسبة للنير بتضطر هذا الكروي اللي حدس الألوستاتي. كروي اللي حدس الألوستاتي زي اللي إحنا نتعامل أي تينتر مين؟ ما قطروا لهم كذا النير ولو تم بسنتي ما في برضو بسلي يا بناشش في ماليان ضرائب كذا ايضا بتتفطر ايه؟ تمباتات يعني كده لو تيمبري ولو تمباتات تسترينج تولونج بتنزل هنا وتمباتات طولها مظبوطه تمباتات طولها ان الكورود حاجة حاجة دي الحته كل اه الحته كل حاجه ما عدا حاجه ما عدا البين ما فيش فيه بين نيرف دي حد مش ياخدها ليه بقى ليه بقى dan ben ik in de buurt. Inflammation of the coroid. Hoor je? Dat is inflammation of the coroid is niet bedreven. Ja, de al aan de coroiditis, dat is niet Maar de al de inflammation in de iris, wat de cellen in het lichaam, dat is ook al bedreven. je? Die gaan allemaal hetzelfde op de been. De is لان الكوريت لازم بين النيربند الكوريتور يحس ان ايه بيحس ان ايه نقطه يا جماعه جه مع ناردو ثاني بجد كان في حل النهارده الفريق دي ايه انتوا بتعقلوا ايه الكلام ده ايه كلام يعني طيب